نور الولا يا اهلنا البرينا موت الدنيا شمع الجعفريه الجعفريه الجعفريه انا كل موالي ربيع الولا في ساحه المعالي وروح الهدار شي عود اسمنا عالي صادق بتر لسان لو نور الديان قدبنا بالخصال والله انا أمان الامان بالصادق كما لا عالي ولا تعقر صادق علنا ما اسمى وروىنا علما سعيد بين الايام تمنينا باسم ورايتنا عليا موت الدنيا يا شمس الجعفرية في البحر اسمنا ونحمل خصالة نمتد على السواحل بك رسالة وبارك إلينا خطنا رب الجلالة لن نعتنق ندرب المختار آله بالجعفرية نحمل أسكن معالك مثل ورود الجناين بيننا الموده بكل المواصل بتنزل على ودنا من الله المراحي وحي الشريعه وخلىنا شيعه هو ان علم من فضل رابنا ومودتنا بنا ضوت الدنيا شمس الجعفرية عطر الاشاع نور السياده واهل العلم منابع فقهه ايضا رفعتنا بالمراجع علماء اساله طول الدهر اللي ما يا اهل القياده شوفوا علمنا جدد نور الحضاره الدرب النبي محمد بيه تجار والله الدرب نسدد خط ومسار والوعد الصادق شهد يوم انتصارا الصادق حوزة علمنا ومذهبنا منا كفر في الرايا الأبياء ضوّت الدنيا شمس الجعفرية